بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزياهم أحسن الذي كانوا يعملون واصلين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلينا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ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 فكلن أخذنا بده فمنهم من أرسلنا عليه حاطبه ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خطفنا ومنهم من خطفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِتَّرَأَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتَّوَالٍ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيهَا لَنَهْضِيَنَّهُمْ صُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ